أنا صاحي تبارك عيدكم عداها الله بمسراته أنا العيد ما هو بالهدايا عيدنا عيدنا يكمل بلمة شملنا يلا بس عدنا هذا عيدنا هذه ومن العايدين ومن الفايزين يا محمد ومن العايدين ومن الفايزين يا محمد عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير اصحيانا يصر العيد لنا انا عيدكم عداها الله بمسرات وهناء العيد ما هو بالهدايا عيدنا عيدنا يكمل بلمة شملنا